بخل واستغنى وكنب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصنىها الأشقاء الذي كلب وتولا وسيجنبها يجنبه الأتقا الذي يؤتي ما يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى